قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في ا ل ن ش ر ة عن جابر رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم سئل عن ا ل ن ش ر ة فقال هي من عمل الشيطان رواه أ ح م د بسند جيد و أ ب و داود وقال سئل أ ح م د رحمه الله تعالى عنها فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكره هذا كله وفي البخاري عن ق ت ا د ة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ او يؤخذ عن ا م ر أ ت ه ايحل عنه او ينشر قال لا ب أ س به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر قال ابن القيم رحمه الله تعالى ا ل ن ش ر ة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إ ل ى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني ا ل ن ش ر ة ب ا ل ر ق ي ة والتعوذات و ا ل أ د و ي ة والدعوات ا ل م ب ا ح ة فهذا جائز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 ويظنون أ ن ه ا لا شيء فيها و أ ن ه ا لا تؤثر في ع ق ي د ة المسلم فالمؤلف رحمه الله يتابع هذه القضايا ويولد ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ي ا ت من كتاب الله عز وجل التي تدل على ذلك وفيها ح م ا ي ة ل ع ق ي د ة المسلم ل أ ن أ ه م شيء في هذه ا ل ح ي ا ة للمسلم أ ن يحافظ على عقيدته ل أ ن القلب إ ذ ا صلح وسلم من الشركاء المتشاكسون صلحت أ ع م ا ل ه وصلحت أ ح و ا ل ه أ م ا إ ذ ا وجد عنده الشرك أ و الشوائب التي توصل إ ل ى الشرك فلا يكون عمله مستقيما وهذا الحديث الذي سمعنا عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ت سئل عن ا ل ن ش ر ة ا ل ن ش ر ة هي حل السحر عن المسحور وهذا معناه انه معروف عند ا ل ج ا ه ل ي ة وكانوا يتعاملون بذلك ولهذا ساله أ ل ه ص ح ا ب ة يعني س أ ل عن شيء واقع كان الناس يتعاملون به ف س أ ل ه عن ا ل ن ش ر ة كيف الحال فيها وكيف العمل فيها فقال ا ل ن ش ر ة من عمل الشيطان النشرة من عمل الشيطان النشرة عرفنا لأنها الآن كما عرفها العلماء حل السحر عن المسحور بسحر مثله يعني شياطين الإنس الدنيا عمل حل مثله من عن يعني عرف بسحر بكثرة في هذه الدنيا ي أ ك ل و ن أ م و ا ل نسب الباطل ونسب ع ا ف النفوس قد يحدث بينه وبين شخص شيء فيحاول أ ن يضره ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل فقد يذهب إ ل ى ساحل فيطلب منه شيئا بحيث يسحر به هذا الرجل ويؤثر عليه في حياته وينكد عليه حاله و ي ن ق ص عليه سيرته فيعمل مثل هذا العمل هنا ا ل ن ش ر ة كما سمعنا أ ن ه ا من عمل الشيطان أ ي أ ن يذهب رجل إ ل ى ساحر ليحل السعر الذي وقع بالشخص ا ل آ خ ر هذا من عمل الشيطان و إ ن م ا تحل تلك ب ا ل ر غ ي ة ا ل ش ر ع ي ة بما جاء في كتاب الله و س ن ة ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم و ا ل أ د ع ي ه ا ل م ب ا ح ة ثم ذكر عن ابن م ش ع و د أنه يكره ذلك كله. ابن يكره كله ذلك م ش ع و د رضي الله عنه عنده ه ع ن على أ ن تعليق التمائم من ا ل ق ر آ ن لا يجوز و أ م ا التعليق من غير ا ل ق ر آ ن فهذا ب ا ل إ ج م ا ع لا أ ح د يخالف في ذلك أ ي هذه ا ل ح ر و ز والعزائم التي يكتبها للناس يأخذون ن م ه م ا ل أ م و ا ل ويعملون لهم مثل ذلك ل ل بعض ع م ا ا ء ق ا ل و ا إذا كان ا ل م م ك ت و ب ن ا ل ق ر آ ن يجوز ولكن من غير ا ل ق ر آ ن هذا ب ا ل إ ج م ا ع لا يجوز ولكن العلماء بينوا على أ ن ك ت ا ب ة ا ل ق ر آ ن وتعليقه ب أ ي د ي النساء أ و ب أ ي د ي ا ل أ ط ف ا ل يعرضه للدخول في ا ل أ م ا ك ن ا ل ن ج س ة ل أ ن ا ل ق ر آ ن لا يجوز لك أ ن تدخل به الحمام تدخل به المرحاض الصغير ما يتحرضون يعرف ذلك وكذلك النساء ولهذا ر أ ى العلماء قطع هذا الباب كليه و أ ن ه لا يجوز التعليق من ا ل ق ر آ ن ولا من غيره ولكن يرقى ب ا ل ق ر آ ن رقيه لمن أ ص ي ب بشيء يرقى ب ا ل ق ر آ ن التعبير ب ك ل م ة أ ن ه مكروه ليس المقصود به ا ل ك ر ا ه ي ة ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل الفقه و ا ل أ ص و ل وهذا التنبيه لطلاب العلم الكراههه عند القدماء العلماء السابقين إ ذ ا قيل عن هذا الشيء مكروه و ه و محرم غالبا ويستدلون ب أ د ل ة ص ر ي ح ة ف ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء و ه ي قوله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ذكر فيها اشياء كثيره محرمه قتل النفس والشرك والامور التي وردت في هذه ا ل آ ي ه الطويله قال الله عز وجل في آ خ ر ه ا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والمراد بها انه حرام ر بالكرهة ا د التحريم هنا وقول ابن مسعود أ ن ه يكره ذلك كله لا يكره كره التنزيه كما يقول الفقهاء هذا مكروه بمعنى أ ن المكروه ينبغي أ ن ي ت ج ن ب ا ل إ ن س ا ن لكن قد لا يعاقب عليه ولكن الغرض ليس هذا بل مكروه عند العلماء السابقين إ ذ ا قالوا في أ م ر من ا ل أ م و ر أ ن ه مكروه فالمقصود به ك ر ا ه ة التحريم ثم ذكر المؤلف أ ي ض ا في البخاري عن ق ت ا د ة وهذا أ و ر د ه في كتاب الطب من صحيحه بابه هل استخرج السحر و أ و ر د الحديث هذا معلقا يقول قلت لابن المسيب يعني ق ت ا د ة قال لابن المسيب رجل به طب والطب دائما يعبرون به عن ا ل إ ن س ا ن المسحور أ و المريض ولهذا لما سحر ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم من ذاك اليهود ي ونزل جبريل والملك ا ل آ خ ر أ ح د ما كان عند ر أ س ه و ا ل آ خ ر عند رجليه ف أ ح د ما يقول ا ل آ خ ر ماذا اصاب الرجل فقال مطبوب مطبوب معناه انه مسحور هكذا يعبرون عنه ب ك ل م ة الطب ا ل ن س ا ن مطلوب بمعنى أ ن ه مريض مصاب بسحر أ و بغيره رجل به طب أ و يؤخذ عن ا م ر أ ت ه عرفنا في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة في س و ر ة ا ل ب ق ر ة على أ ن السحره هم الذين عملوا على ملك سليمان و سليمان كما قال الله عز وجل ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم أ خ ب ر أ ن ه م يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله فالتفريق بين الرجل وزوجته بين الحبيب ومحبوبه هؤلاء الشياطين يعملون هذه الأنواع من السحر ثم يعقدونها ثم فيها فبإذن الله وقدره يحدث ذلك الشيء منها أنه يأخذ الرجل عن امرأته الشياطين يعملون الأنواع السحر ذلك الشيء الرجل ينفسوا يحدث يأخذ من فبإذن عن بمعنى ثم ثم أ ن الرجل حينما يتزوج هذا الشيطان ا ل ل يذهب هو من شياطان ي الإنس إ ل ى ذلك الساحر ويطلب منه أ ن يعمله شيئا فلما يعمله ذلك شيء يحبسه عن زوجته أ ي أ ن ه لا يقدر أ ن يجامع زوجته وهذا من الانواع التي تفرق بين المرء وزوجه يتخذون هذه الأساليب المسيب يجوز أو لا يجوز هذه ذلك أو ابن عن هل لا فسئل قال لا باس به انما يريدون به ا ل إ ص ل ا ح ف أ م ا ما ينفع فلم ينه عنه هذا الكلام هو الله الله عليه وسلم وإنما هو من كلام هذا رأيه الله الله الذي الكلام كلام وإنما كلام العالم والعلماء يوافق قال الحديث السابق سمعنا ليس رسول صلى وسلم لم على لأن رسول صلى عليه وسلم من من في لما سئل عن ا ل ن ش ر ة فقال هي من عمل الشيطان ومن هنا بين العلماء الجائز وغير الجائز فروي عن الحسن أ ن ه قال لا يحل السحر إ ل ا ساحر فالشخص الذي يحل السحر هو ساحر مثله فيدخل في حكمه قال النشره ب ن ا ق ي م ا ل حل السحر عن المسحور وهي نوعان ا النوعين الجائز والممنوع ا ن نفهم أن ن قد ل حتى إ س يفهم الشيء الذي ي غ ر ه والشيء الذي ينفعه قال حل, حل سحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان وعلى يحمل قول الحسن فيتغرب الناشر والمنتشر إ ل ى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور يقول النوع ا ل أ و ل أ ن الذي أ ص ي ب بهذا العمل يعني حبس عن ا م ر أ ت ه هو الذي يطلب ا ل ن ش ر ة يعني يطلب الشيء الذي يفك بهذا السحر ف ي أ ت ي إ ل ى هذا الساحر الذي يريد أ ن يحل له هذا السحر فالجميع يتقربون الى الشيطان يتقربون بشيء يحبه أ ي يحبه الشيطان والشيطان لا يقبل أ ن يخدم إ ن س ا ن ا إ ل ا إ ذ ا تنازل له عن شيء من عقيدته فلما يتقربون له بهذا الشيء إ م ا يذبح له و إ م ا يعمل له أ ي عمل يخل بعقيدته وهذا ما يريده الشيطان عند ذلك يبطل عمله الذي كان أ ص ا ب ذلك الرجل ل أ ن ه هو الذي عمل ذلك فهذا الذي لا يجوز والثاني ا ل ن ش ر ب ا ل ر ق ي ة النشره يعني حل السحر عن المسحور ب ا ل ر ق ي ة فهذا جائز ا ل ر ق ي ة بكتاب الله بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ د ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة فهذا جائز إ ذ ن والثاني ا ل ن ش ر ة ب ا ل ر ق ي ة والتعوذات و ا ل أ د و ي ة والدعوات ا ل م ب ا ح ة فهذا جائز إ ن سنتداوى ا بدواء ويحل عنه ذلك المرض أ و يرقى ر ق ي ة ش ر ع ي ة وهذا يجوز إ ذ ن نفهم ا ل ق ا ع د ة على أ ن من أ ص ي ب بسحر وهذا منتشر في العالم لا يجوز له أ ن يذهب إ ل ى ساحر حتى يحل له ذلك السحر وقد سبق لنا في الباب الماضي على أ ن م ت أ ث عرافا أ و كاهنا و س أ ل ه عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر ا ل ب ا ر ح سائل على أ ه ل المقصود بالكفر هذا الكفر المخرج من ا ل م ل ة أ و أ ن ه كفر دون كفر أ و أ ن ه للزجر والجواب أ ن هذه ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة هذا الحديث الصحيح صريح أ ن من أ ت ى إ ل ى ساحر فصدقه بما يقول أ ي وهو يعلم أ ن قوله هذا مخالف لقوله تبارك وتعالى أ ن ه لا يعلم الغيب إ ل ا الله ف إ ذ ا اعتقد ذلك وهو يعرف أ ن في كتاب الله التصريح ب أ ن الغيب هذا من خصائص الله عز وجل ولم يشركه فيه أ ح د ف إ ن صدقه بذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ذ ا كان جاهلا هذا الرجل و لا يعتقد أ ن في ا ل ق ر آ ن ما هو كذب حتى يخالف هذا القول فهذا لا يكون كافرا و إ ن م ا يكون كفره كفر دون كفر أ ي ارتكب م ع ص ي ة ك ب ي ر ة وعليه أ ن يتوب منها مثل والسلام ذلك الرجل الذي للرسول عليه الصلاة جاء وقال له ما شاء الله وشئت فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ج ع ل ت ن ي لله ندا قل ما شاء الله وحده ف ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علمه ب أ ن هذا العمل لا يصلح و أ ن ا ل م ش ي ئ ة ا ل م ط ل ق ة هي لله عز وجل فما شاء ه الله كان وما لم يشاء ه لم يكن أ م ا المخلوق فقد يشاء الشيء ولا يقع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 هذا أ م ر منهي عنه ل أ ن الله عز وجل لا يقول إ ل ا الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقول إ ل ا الحق فلما تقول هذه ا ل آ ي ة أ و هذا الحديث للزيق معناه ليس فيها أ م ر حقيقي و الله عز وجل لا يقول إ ل ا الحق فالعلماء حذروا من ذلك و قالوا هذا لا ينبغي أ ن يقل مثل هذا و إ ن م ا تبقى على ظاهرها و إ ن كانت تدل على الكفر الصريح هناك أ د ل ة تبين ذلك و إ ن كانت تدل على غير يكون الكفر ويكون كفر دون كفر فهناك أ د ل ه بين ذلك عندنا الحديث الذي سبق وهو س ي أ ت ي أ ي ض ا حينما صلى ر س و ل عليه الصلاه والسلام بالناس الحديبيه ة إثر سماء نزلت من اثر ء نزلت إ ا ل سماء يعني إ ث ر مطر نزل من السماء صلى بهم ص ل ا ة الفجر وقال ر س و ل صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أ ص ب ح من عبادي مؤمن بي وكافر ف أ م اذن من مطرنا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال الله بفضل ف ل ك م م ؤ بي بالكوكب بنوء كافر كذا وكذا وأما قال مطرنا ف من هذا ك الحديث ف ر بي ب مؤمن ا ك ك و ب إذن هذا ا ل على أ ي شيء خرجه العلماء إ ن كان هذا الرجل يعتقد على أ ن هذه النجوم لها ت أ ث ي ر و أ ن هذا المطر لم ينزل إ ل ا ب ش ب ب ه ا فهذا كفر مخرج من ا ل م ل ة ل أ ن ه نسب إ ل ى غير الله ما لا يجوز نسبته إ ل ا الى الله أ م ا إ ذ ا كان يقول هذه المطالع عرفنا بينها بالتجربة بانه ه بالتجربة ب أ في الوقت الذي يطلع النجم الفلاني ينزل المطر فهذا لا يكون من ذلك ا ل ن و ع ل أ ن ه ما أ س د ا ل ت أ ث ي ر إ ل ى النجم و إ ن م ا قال أ ن ه في ا ل ع ا د ة إ ذ ا طلع النجم الفلاني ينزل المطر فهذا عمله خ ط أ و لكنه ليس مخرج من ا ل م ل ة و إ ن م ا عليه أ ن يتوب من ذلك العمل ل أ ن ا ل ق ض ي ة تتبع الاعتقاد ف إ ذ ا اعتقد ا ل إ ن س ا ن في ذلك الشيء هذه ا ل ع ق ي د ة هي التي تخرجه من العمل العادي إ ل ى العمل الذي قد يحكم عليه بالكفر إ ن اعتقد ذلك وهو يدل على الكفر القول الثاني وهو قول ابن القيم قول النشرة وهو في ب ا ل ر ق ي ة والتعوذات و ا ل أ د و ي ة والدعوات ا ل م ب ا ح ة فهذا جائز إ ذ ا نحن نقول من أ ص ي ب بمثل هذه ا ل أ م و ر التي يتعاطاها كثير من الناس ضعاف النفوس ويعمل السحر ل أ ي إ ن س ا ن والسحر مؤثر قد يضر بعقل ا ل إ ن س ا ن قد يضر بجسمه فهذا بالاتفاق أ ن السحر حق وله ت أ ث ي ر و ه و ي أ ث ر على ا ل إ ن س ا ن ورسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ولكن لم يصل إ ل ى عقله ولم يؤثر عليه ذلك ا ل ت أ ث ي ر ولكنه كان يشعر بذلك فهذا السحر الذي يؤثر على العقل يؤثر على الجسم يمرض ا ل إ ن س ا ن يجب على المسلم أ ن يتداوى منه ولكن كيف التداوي لا ي ج د له أ ن يذهب إ ل ى ساحر ويطلب منه أ ن يحل عنه هذا السحر و إ ن م ا يذهب إ ل ى رجل راقي إ ل ى رجل مسلم إ ل ى رجل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يطلب منه ا ل ر ق ي ة فيحل عنه ذلك السحر ب ا ل ح ا د ي ث ب ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة كما حلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذات فلما جاء ذ ا ك ا ل رجل جبريل و الملك الثاني و قال ما بالرجل قال مطبوب قال من طبه قال فلان لبيد بن ا ل أ ع ص م و ذكر أ ن ه في مشطن و م ش ا ط ة في بئر ب ض ا ع ة عند ذلك أ ن ز ل ت المعوذات قل أ ع و ذ برب الفلق قل أ ع و ذ برب الناس إ ل ى آ خ ر ا ل س و ر ة فهذه السور مما يحل بها هذا السحر الذي يكون على ذلك الرجل ف ي ق ر أ عليه نسال المعوذات و ي ق ر أ عليه س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة التي رقى بها أ ب و سعيد ذاك الرجل الذي لدق و ي ق ر أ عليه آ ي ة الكرسي و ي ق ر أ ما في كتاب الله وكتاب الله كله حق ولكن هذه السور التي صارت يعني لحل تلك العقد و حل ذلك السحر ا ل أ و ل ى ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ق ر أ بها و معلوم على أ ن الشياطين ما هي م ط ل ق ة على الناس و لكن إ ذ ا قصر ا ل إ ن س ا ن في نفسه فلم ي ق ر أ كتاب الله و لم ي ق ر أ المعوذات يعني حينما يرجع إ ل ى فراشه و إ ل ى نومه و لم ي ق ر أ آ ي ة الكرسي فهناك يحدث هذا الخلل و إ ل ا ا ل إ ن س ا ن لو تحصن بهذه ا ل آ ي ا ت وهذه ا ل أ ح ا د ي ث لم يضره شيء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ينزلون بتلك ا ل أ و د ي ة ويستعيذون برؤساء الجن فيها زادهم ر ه ق كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فقال قل أ ع و ذ ب ك ل م ة الله ت ا م ا ت من شر ما خلق ف إ ذ ا قال ا ن س ا ن ا ه ب بهذا الدعاء وتلك ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة ربنا عز وجل يشفيه ان شاء الله وكما قلنا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتحصل على الشفاء بالقران آ ن إ ل إذا اعتقد أ في الا ق ر آ ن ش ف ء إ ذ ا اعتقد أ ن في ا ل ق ر آ ن شفاء أ م ا كونه يجرب ت ج ر ب ة هل يستفيد أ و لا يستفيد فهذا لا يستفيد شيئا إ ذ ا لابد أ ن يكون المرقي الذي يطلب ا ل ر ق ي ة مؤمن ب أ ن في كتاب الله شفاء ويكون الراقي أ ي ض ا صاحب تقوى ودين وهذا ب إ ذ ن الله إ ذ ا توفرت الشرطان ف ب إ ذ ن الله يشفى ل أ ن الشافي هو الله عز وجل وهذه أ س ب ا ب و ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة هي التي تعمل و ا ل أ س ب ا ب ا ل م م ن و ع ة لا يجوز أ ن تعمل ف ا ل أ س ب ا ب ا ل م م ن و ع ة أ ن تذهب إ ل ى ساحر وهذا س ب ب ممنوع ما جعله الله عز وجل هو الذي يشفيك ولكن ا ل أ س ب ا ب ا ل م ش ر و ع ة هي ا ل ر ق ي ة وهي ا ل أ د و ي ة وهي الدعوات ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة ف إ ذ ا عمل ذلك ا ل إ ن س ا ن إ ن شاء الله ربنا يعني يبعد ي عنه ذلك الشر تقرأ الباب الثاني、شف. دلنا نمشي في هذه الأبواب يشوف هذه السبوع ده ونذكر الناس اللي تعالى أ ل الا إنما طائرهم عند طائرهم ا ل وقول ه ل ل ه ت ع انما ل ألا ى إ طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لا عدوى ولا تيره ولا ه ا م ة ولا س ف ط أ خ ر ج ا ه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أ ن س رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمه الطيبه ولابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال هو عروة بدل عقبة أنه عروة عروة عقبة بدل صحيح أنه عن ع ر و ة قال ذكرت ا ل ط ي ر ة عند رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال أ ح س ن ه ا الفال ولا ترد مسلما ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات إ ل ا أ ن ت ولا يدفع السيئات إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك وله من حديث ب ن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ا ل ط ي ا ر ة شرك ا ل ط ي ا ر ة شرك وما منا إ ل ا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أ ب و داود والترمذي وصححه وجعل آ خ ر ه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه و ل أ ح م د من حديث ابن عمرو من ردته ا ل ط ي ا ر ة عن حاجته فقد أ ش ر ك قالوا فما كفاره ذلك قال أ ن تقول اللهم لا خير إ ل ا خيرك ولا طير ا إ ل ا طيرك ا ولا إ ل ه غيرك وله من حديث الفضل ب ن عباس ولا طير ة ولا طير ة إ ل الا طيرك ي ت أ و ن ب ه إما يذهبون وإما يعودون ولا يذهبون يعودون طيرك ة إلا ط ي ر ولا إله غيرك وله أو والتطير إله الفضل الطيرة الباب مثله عباس إنما ما أمضاك هذا الباب قد سبق مثله معناها التشاؤم غيرك حديث ردك من بن قد سبق وكان العرب إ ذ ا خرج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى سفر أ و إ ل ى ح ا ج ة يريدها وطار الطير إ م ا عن يمينه و إ م ا عن شماله إ ن طار عن يمينه تفاءل ومضى في عمله و إ ن طار عن شماله تطير وظن ذلك شرا فرجع هذا العمل من أ ع م ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة والله عز وجل ب ي ن في كتابه أن هذا التطير لا يكون و الا إ بقدر الله عز وجل هذه ا ل آ ي ة أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون هذه نزلت في موسى وفي أ ص ح ا ب ه حينما تصيب أ ص ح ا ب موسى الذين بعث إ ل ي ه م يصيبهم شيء يتطيرون بموسى و أ ص ح ا ب ه و إ ن تصيبهم سيئه يطير بموسى ومن معه فقال الله عز وجل أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون هذا التطير موسى و أ ص ح ا ب ه لا ر أ ي لهم في ذلك وليس ما يصيب أ و ل ئ ك من ا ل ج ذ ب والقحط والنوازل التي تنزل بهم بسبب موسى و أ ص ح ا ب ه بل قد يكون بالعكس يعني موسى و أ ص ح ا ب ه لو آ م ن و ا بموسى لجاءهم الخير ولكنهم كفروا بموسى ويتطيرون به إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة ت أ خ ر ت ا ل أ م ط ا ر أ ص ا ب ه م الجذب دخل عليهم أ م ر من ا ل أ م و ر بسبب أ ع م ا ل ه م عند ذلك يتطيرون ويقولون هذا ما أ ص ا ب ن ا إ ل ا من موسى ومن دعوته فالله عز وجل قال إ ن م ا طائرهم عند الله أ ي أ ن موسى لا يستطيع أ ن يتصرف في هذا الكون و إ ن م ا هذا التصرف هو بقدر الله وذلك بسبب أ ع م ا ل ه م ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس فهؤلاء الذين كفروا وكفروا بموسى ولم يقبلوا دعوته تلك المصائب التي تنزل بهم هي بسبب أ ع م ا ل ه م من الذي يسير ذلك من الذي يقدره هو الله عز وجل إ ذ ن موسى لا ق د ر ة له على أ ن يغير ذلك ا ل أ م ر الذي كان بهم من صلاح فيرجع إ ل ى ا ل ش ر و إ ن م ا هذا من الله عز وجل أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله أ ي أ ن ه هو الذي يقدر ذلك والله عز وجل لا يقدر ذلك على الناس إ ل ا بسبب أ ع م ا ل ه م فلما يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر ب أ ي شيء بما كسبت أ ي د ي الناس فالناس هم الذين عملوا تلك ا ل أ ع م ا ل التي بسببها ينزل العقاب من الله عز وجل والله عز وجل عوقب يعاقب بقدر ما يشاء لمن يشاء فمن كان يستحق العقاب لمن بذلك عز يستحق بقدر فمن ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة ثم قال في آ خ ر ا ل آ ي ة ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون يعني أ ك ث ر هؤلاء يجهلون ومن جهلهم ينسبون ذلك ا ل ت أ ث ي ر تلك المصائب ما يحدث بهم إ ل ى موسى عليه السلام وموسى لا ذنب له ولا ق ز ر ة له أ ن يعمله مثل ذلك العمل و إ ن م ا العمل ي أ ت ي من الله عز وجل وهو بسبب ذنوبهم ومخالفتهم ل أ م ر الله عز وجل ومثلها الآية الثانية وقوله قالوا طائركم معكم جاء قبلها في س و ر ة ياسين يعني قبل هذه ا ل آ ي ة قالوا إ ن ا فطيرنا بكم المرسلون الذين أ ر س ل و ا إ ل ي ه م أ و ل ا واحد ثم عززنا بثالث فقالوا للثلاثه ؤ ل ا ء يعني كفروا بهم وتطيروا بهم الله عز وجل أ خ ب ر على أ ن الطائر و التشاؤم هذا ما هو إ ل ا من عند أ ف س ه م قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم قالوا إ ن م ا يصيبكم ما يصيبكم حينما تذكرون من الله عز و جل ب أ ن هذه ا ل أ ع م ا ل التي ترتكبونها الشرك بالله عز و جل و الاعتداء على ا ل آ خ ر ي ن هذه من أ ع م ا ل ك م إ ذ ن بسببكم و عملكم هذا هو الذي أ ص ا ب ك م ما أ ص ا ب ك م و ذلك تدعون حينما نذكركم ونقول لكم ان مثل هذه الاعمال لا ينبغي ان تعمل وحينما يذكرون يقولون مثل ذلك القول قال الله عز وجل بل انتم قوم مسرفون يعني طائركم معكم وانتم المسرفون وانتم المعتدون وبسبب تلك الاعمال التي ترتكبون ينزل بكم ما ينزل من عقاب الله وعذابه الحديث التالي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر هذه أ ر ب ع مسائل وينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يسمع قول العلماء في هذه ا ل أ ش ي ا ء ل أ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن فقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا عدوى يعني أ ن المرض لا ينتقل من شخص إ ل ى شخص الناس ا ل آ ن كما نفهم يقولون حينما تصيب الكوليرا أ و الطاعون أ و أ ي مرض من ا ل أ م ر ا ض ا ل م ع د ي ة هذه ا ل أ م ر ا ض تصيب الناس وتنتقل من بعضهم إ ل ى بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى هو لم ينفي ا ل أ ص ل لم ينفي الوجود ما ا نفى ل ولهذا ج و و د جاء في الحديث لا يورد مصح على ممرض لا يورد مصح على ممرض. يعني و ر د مصح ل ى ممرض ي ع أ ه ل ا ل إ ب ل عند الرجل هذا إ ب ل فيها ج ر ب ا ل ج ر ب يعرفه كثير من الناس مرض في ا ل إ ب ل فيقول هذا الذي عنده ابل إ مرضى لا يريدها على ا ل إ ب ل الصحاح حينما قال ذاك الرجل ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى لا عدوى يعني المرض لا ينتقل بنفسه إ ل ى الشخص ا ل آ خ ر من شخص ل آ خ ر فقال يا رسول الله البعير ا ل أ ج ر ب يكون بين ا ل إ ب ل الصحاح فتجرب مفهوم الكلام هذا ياتي ع ن ي يقول ل ل الصحاح ل إ ب ا لا شيء فيها شيء يأتي بعير واحد فيه جرب فيدخل بينها بعد ف ت ر ة ينتشر الجرب فيها كلها ننظر ماذا قاله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى نفهم هذه ا ل ق ض ي ة هذا أ م ر دقيق ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يتنبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع د ا ل أ و ل يعني هذا البير ع ا ل أ ج ر من الذي جاء بالجرافي ه أ ي بعير أ ع د ف هذا م ن ه الكلام ايش معنى هذا ماذا تفهم ن من هذا الكلام أ او أ س أ ل ك م يعني ا ل رجل هذا قال ل ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ي ن م استمعه ا ق ا ل لا ع د و ى ما في ع د و ى فقال رسول الله بعير أ ج ر ب يدخل بين إ ب ل صحاح وبعد ف ت ر ة كلها تكون أ ص ي ب ت بذلك الجرب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما نفى هذه العدوى و إ ن م ا يبين أ ن هذا المرض لا ينتقله بنفسه و إ ن م ا د ل ه يكون بقدر الله عز وجل ولذلك قال له من أ ع د ى البعير ا ل أ و ل من أ ي ن ج ت العدوى يبين له على ان الذي جاء بالعدوى في ا ل أ و ل أ و بالمرض الله عز وجل هو الذي ابتداه فيه ما ذ ا م ن الله ابتداه فيه فكذلك يبتدئه في ا ل أ خ ر ى ولكن بهذه ا ل أ س ب ا ب أ ع ي د العباره حتى تكون مفهومه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل البعير ا ل أ ج ر ب يدخل بين ا ل إ ب ل الصحاح فتجرب لماذا قال له هذا القول لما سمعه يقول لا عدوى غ ل و ا العدوى م و ج و د ة فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبهه ب أ ن هذا كله بقدر الله و ب أ م ر الله و لهذا ق ا ل ه ا من أ ع د ا ل أ و ل ا ل أ و ل ما فيه ب ع ر ثان جاء واجربه ف ا ل أ و ل الذي ابتدا ا ل م ر ض فيه هو الله عز وجل هذا الذي ابتداه فيه كذلك يبتدئه في ا ل أ خ ر ى لكن يجعل له أ س ب ا ب و لهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يورد ممرض على مصح ل أ ن هذا من ا ل أ س ب ا ب التي قد ينتقل المطر المرض بسببها والله يقول و لا تلقوا ب ع ي د ك م إ ل ى التهلكه ولهذا حينما كان الجيش في الشام و ب ل غ و ا على أ ن تلك البلاد فيها وباء فيها مرض فيها طاعون فتحير القائد هل ندخل ونجاهد ا د ا م ن ا هذا المرض أ و نرجع ويقول ه و ف ك ر ي نحن م ج م و ع ة منا وسليمين فكيف نريدهم على, على ذلك فيبحث هل فيه أ ث ر هل فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ا ل م غ ي ر ة أ و غيره عبد نعم. عبد او عبد الرحمن بن عوف جاء من بعيد لما سمع فجاء وقال له بالحديث الذي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا كان المرض في بلد فلا تقدموها و إ ذ ا كان المرض عندكم فيكم أ ن ت م فلا تفروا منها يقول له إ ذ ا كان هناك مرض موجود فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ي أ ت ي بهؤلاء ا ل م ج م و ع ة ويدخلهم عليه لماذا ل أ ن هذا السبب فقد ينتقل المرض فيهم ثم إ ذ ا كنت أ ن ت عندك المرض هذا فلا ينبغي لك أ ن تفر ذ ه ب ت بهذا المرض ل أ ن ه قد ينتقل منك إ ل ى تلك ا ل ج ه ة التي تذهب إ ل ي ه ا ما ادري كلام واضح هذا وهذا ما هو موجود ا ل آ ن ويعمل به الذي يسمونه بالحجر الصحي الحجر ا ل ح ص ي ي أ ت ي إ ن س ا ن فيه مرض هذا المرض معدي يوقفونه في مكان معين ويعاليونه حتى إ ذ ا ذهب مرضه بعد ذلك يذهب وهكذا إ ذ ن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ك ا م ل ة ما يعمله ا ل أ ط ب ا ء ليس من رؤوسهم فقط و إ ن م ا يعملون هذا وهو بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حينما نجد أ ن بلدا فيها مرض من هذه ا ل أ م ر ا ض فلا ينبغي لنا أ ن نقدم على ذلك مع أ ن نعتقد في ق ر ا ر ة أ ن ف س ن ا على أ ن ذلك لا يصيبنا إ ل ا ب إ ذ ن الله عز وجل إ ذ ا كنا في بلد وفيه مرض لا نشرد من هذا البلد إ ل ى بلد آ خ ر فربما يكون المرض فينا فينتقل إ ل ى تلك ا ل ج ه ة ويحدث بالمسلمين ما يحدث إ ذ ا ا ل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا عدوى ليس معناه ينفي أ ن ه لا تكون عدوى لكن يبين وهو أ ن ه ينفي ا ل ت أ ث ي ر أ ي أ ن المرض ليس هو بنفسه يذهب و ينتقل من شخص ل آ خ ر و إ ن م ا ذلك يكون ب إ ذ ن الله عز وجل لا عدوى أ ي لا مرض يؤثر بنفسه و إ ن م ا يؤثر بقدر الله عز وجل وهذا معنى قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا عدوى إ ن شاء الله الكلام مفهوم أ ن ا م ا أ د ر ي إ ن شاء الله الكلام واضح هذه كلها م ح ا ف ظ ة على ع ق ي د ة المسلم حتى لا يكون عنده شك و أ ن هذه ا ل أ م ر ا ض هي بنفسها ت أ ت ي وتصيب الناس ولكن لا تكون إ ل ا ب إ ذ ن الله عز وجل ومع ذلك أ ع ط ا ك ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم هذا الاحتياط حتى لا تكون في, في شك وهموم في وغموم في حينما تذهب وتدخل على هؤلاء الناس إ ذ ا المسلم عليه أ ن يتقي الله عز وجل ولا يلقي بنفسه في ا ل ت ه ل ك ة ولا يدخل البلد التي فيها مرض وإذا كان هناك في البلد التي فيها مرض لا في تشرج مرض ل أ ن قدر الله معك حيثما كنت إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يعلم على أ ن المرض لا يعدي بنفسه و إ ن م ا يكون باذن إ ذ ن ل ل وجل ل ه ه عز و ا قال الصلاة والسلام الرجل رسول عليه لذلك م أعدى الله ب ع ي ر ا أ أ و ل من ج ر ب الله عز وجل, وجل ابتدأه قادر على أن في الأخرى لكن بهذه الأسباب التي سمعنا والأسباب كلها من باب التوحيد يعني ترك الأسباب يبتدأه بهذه ترك أن فيه وهو في يعني على لكن من والعمل وعدم ا ل م ل بطركها و ع العمل بها هذا لا يجوز بل لا بد أ ن يعمل ل ن س ا ن ب ا ل أ س ب ا ب و ا ل أ س ب ا ب والمسببات كلها من الله عز وجل ثم قال ولا ط ي ا ر ة ا ل ط ي ا ر ة م و ج و د ة لكنه يبين أنه لا ت أ ث ي ر لها ا ل ط ي ا ر ة حينما تخرج وتشاهد الطير إ م ا يذهب يمينا و إ م ا يذهب يسارا هذا ما له ذنب هذا طير من الطيور فكون ا ل إ ن س ا ن يقدم لحاجته أ و يرجع عنها هذا هو الممنوع يعني هذا الطير الذي طار كونه ذهب يمينا أ و ذهب يسارا كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يعتقدون ذلك أ ي يتشاءمون إ ذ ا ذهب إ ل ى اليمين تفاءلوا و مضوا في أ ع م ا ل ه م و إ ذ ا ذهب إ ل ى اليسار تشاءموا ورجعوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يحدث في قلبه شيء والقضية هي مبنيه على القلب وعلى اعتقاد القلب ف إ ذ ا اعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن هذا الطير سيؤثر إ م ا له و إ م ا عليه فهذا هو الشرك فينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يتجنب هذه ا ل أ ش ي ا ء ولهذا ذكرت لكم ق ص ة طاووس لما كان معه رجل ونعق ذاك الغراب ن ع ق ا ل غ ر ا ب وهذا عند ا ل ب ا د ي ة وعند العوام لما نعق الخير يا طير خير. ثم قالوا ما تصاحبني و أ ن ت تعتقد هذه ا ل ع ق ي د ة فينبغي للمسلم أ ن يتجنب هذه ا ل أ ش ي ا ء التي يظن أ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل خ ف ي ف ة ولكنها تضر ب ع ق ي د ة المسلم إ ذ ن ولا ط ي ر ة ولا هامه الهامه هي طير يشبه ا ل ب و م ة أ و هي البوم نفسه ع ق ي د ة ا ل ج ا ه ل ي ة إ ذ ا قتل القتيل ودفن خلاص يعتقدون أ ن هذه ا ل ب و م ة و هذا الطير الذي يصيح هي إ م ا عظام ذلك الميت فتكون في هذه ا ل ب و م ة ثم هذه ا ل ب و م ة تصيح حتى ماذا يعمل اهلها حتى ينتقم و ا من ذاك الرجل الذي قتل قتيلهم فيقتلون بدله يعني يعتقدون أ ن هذا الطير الذي يصيح معناه انه يصيح ل أ ن تلك عظام ذاك المقتول الذي قتل و هو يصيح و يطلب منهم ا ل ن ص ر ة ف إ ذ ا قتل القاتل خلاص كانوا يعتقدون هذه ا ل ع ق ي د ة و ع ق ي د ة أ خ ر ى أ ي ض ا في نفس البومه هذه أ ن ه ا إ ذ ا جاءت و نزلت على بيت إ ن س انسان نزلت ن على بيت إ و نعقت بصوتها المعروف قالوا هذه جاءت تنعى هذا الرجل معنى صاحب البيت سيموت يعني معناها أ ن ه ا عندها علم علم الغيب و تعلم ا ل آ ج ا ل فلما جاءت ونزلت على بيت ذلك الرجل وصاحت قالوا خلص هذا الرجل ب يموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ط ل هذه العقائد ا ل ف ا س د ة فهو يقول لا عدوى ولا ط ي ر ة ولا ه ا م ة هذا كله الكلام الذي ل ت ق و ن كله اوهام أ لا تؤثر شيئا فعلى المسلم أ ن يكون ملتزم ومتجه إ ل ى الله متوكل عليه بجميع أ ع م ا ل ه ولا يجوز له أ ن يوسوس و أ ن يذهب مع ا ل أ و ه ا م و ي ظ ن أ ن هذه تؤثر عليه ثم قال ولا سفر سفر شهر سفر المقصود بشهر سفر كانوا في ا ل ج ا ه ل ي ة إ م ا لا يسافرون في شهر سفر تشاؤما ب أ ن ه إ ذ ا سافر ا ل إ ن س ا ن أ و عمل عملا قد لا ينجح فيه وكان المشركون أ ي ض ا إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يقاتلوا وعندهم محرم لا يجوز القتال فيه في الجاهليه ة لا القتال يجوز ي ف وكذلك في رجب ا ل أ ش ه ر الحرم ماذا يعمل المشركون يبدلون فيقولون هذا يعني سفر نسميه محرم والروح نقاتله محرم ولهذا قال الله عز وجل إ ن م ا ا ل ن س ي ء ز ي ا د ة في الكفر ن س ي ء يعني فيه ت أ خ ي ر وتقديم ا ل ن س ي ء هو البيع كما تعرفون في البيع و ا ل ت ج ا ر ة ا ل ن س ي ء ي عن ي البيع ل أ ج ل ف ه م يقولون هذا الشهر محرم لكنهم في حاجه ان يقاتلون ماذا يصنعون ينقلون هذا الاسم لذاك الشهر ويعملون مثل هذا العمل فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا ولكن المقصود هنا في هذا السياق المقصود به التشاؤم بالعمل في صفر فبعضهم لا ي ز و ج و ن أ و ل ا د ه م ولا يبنون بيوتهم في هذا الوقت ولا يسافرون تشاؤما بصفر ف ر س و ل عليه الصلاه والسلام بين ان صفر مثل الشهور ا ل أ خ ر ى ما في فرق بين صفر وبين محرم وبين ا ل أ ش ه ر التي أ و ج د ه ا الله عز وجل كلها لا ف ر ق بينها ما ف ي ت ش ا و م لهذا الشهر ولا بهذا الشهر بعض ا ل أ ش ه ر فيها الخير ولكن ليس المقصود على أ ن غيرها فيها الشر مثل شهر رمضان الله عز وجل يعني بين أ ن فيه ا ل أ ع م ا ل تضاعف فيه و أ ن فيه ل ي ل ة الغدر فهذا فيه خير و ب ق ي ة الشهر كلها ما فيها الشر وفيها خير الشر بقدر الله عز وجل إ ذ ا أ ر ا د ه والخير كذلك ب أ م ر الله عز وجل فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى ي ن ق عقائد الناس من هذه ا ل أ و ه ا م قال لهم هذا القول لا عدوى ولا ط ي ر ة ولا ه ا م ة ولا سفر وهذا الحديث كما عرفنا أ ن ه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم زاد مسلم ولا نوء ولا غول و ولا ولا ل الانواع نوء و غول ل ا أ هي منازل القمر منازل القمر ثمان وعشرين م ن ز ل ة وكل م ن ز ل ة يطلع فيها نجم و أ ص ح ا ب الحساب يعرفون ذلك ثم إ ذ ا جاء هذا النجم في الوقت الفلاني إ ذ ا أ س ن د و ا نزول المطر إ ل ي ه أ و أ س ن د القحط فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ل أ ن هذا شرك بالله عز وجل وعرفنا ا الذي سبق ذكره من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب ومن قال مطرنا كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب ل بفضل فذلك فذلك ح ورحمته د ي ث ذكره سبق بنوء من مؤمن ومن مؤمن و معنى الحديث ما هو الكفر فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ن و ع يعني كونكم تتعلقون بالأنواع وأنه إذا طلع النمجين فلاني كونكم وأنه ممنوع كنت كذا وكذا هذا ممنوع إذا كنت تنسب إليه ذلك تنسب التأثير إليه إذا صار هذا إذا أ م ا إ ذ ا كان الحساب الذي م و ج و د عند المزارعين ويظهر ن في مزارعون هنا يعرفون هذا فهذه ا ل أ ن و ا ع يستفيد منها الناس كيف يستفيدون منها ي ع ل م و ن أ ن في ا ل ش ه ر الفلاني في النوع الفلاني يبذر فيه كذا وكذا من ا ل أ ن و ا ع التي تبذر ويستفيد الناس منها هذا ل ل ح س ا ب معروف إ ذ ا عندنا حساب تسيير وحساب ت أ ث ي ر فالنجوم خلق الله عز وجل خ ل ق ه الله ا وجل ل عز ث ل ا ث أ ش ي ا ء م اخبر معنى عليها يعني الآية التي دلت أ على أ ن هذه المطالع وهذه النجوم جعلها الله عز وجل للاهتداء بها وجعلها ز ي ن ة للسماء وجعلها علامات للمسافرين فالمسافرون في البحر حينما ي أ ت ي الظلام البحر ما فيه لا جبال ولا فيه شجر ولا شحت يهتدون بها إ ذ ن وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذه النجوم جعلت ل ل ا س ت ف ا د ة منها علامات في البر ف ي ه جبال فيها أ و د ي ة ف ا ل ن س ا ن لما يسافر في الليل يعرف هذه ا ل أ م ا ك ن يعرف ا ل ق ب ل ة حينما يتجه إ ل ي ه ا يعرفها بالنجوم يعرفها بالعلامات ا ل م و ج و د ة فيها وكذلك بالنجوم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصلي في الليل في الظلام وانت في صحراء ما عندك الاله ا ل م ع ر و ف ة ا ل آ ن وقد لا تجدها لو كانت معقد ا تتعطل ولا تعرف لكن فيه نجوم ث ا ب ت ة القطب الشمالي والقطب الجنوبي ه ذ ه النجوم ث ا ب ت ة جعل الله عز وجل الناس يهتدون بها في سيرهم وفي سفرهم الذي في البحر صاحب ا ل س ف ي ن ة حينما يمخر هذا العباب في البحر إ ل ا بهذه العلامات لما يشاهد النجم ي ع ل م على أ ن ه إ ذ ا كان يريد يمشي إ ل ى الغرب و القطب الجنوبي و القطب الشمالي م و ج و د ة جعل هذا على ي م ي ن ه و هذا على ي س ا ر ه و ا ت ج ه إ م ا غربا و إ م ا شرقا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي يعرف كيف ي ت ج ه إ ل ى ا ل ق ب ل ة إ ذ ا هذه النجوم خلق ه الله ا لهذه المصالح لمصالح العباد يستفيدون منها ل م يخلقها ليتعلقوا بها و أ ن ه ا هي التي تؤثر و أ ن ه ا هي التي تعمل كذا هي م خ ل و ق ة مثلك هذا النجم مخلوق مثلك هذا القمر مخلوق مثلك هذا لا يؤثر بان الله عز وجل هو الذي خلقه ولكن خلقه لمصلحتك أ ن ت أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إذن هذه زينة اذا خرجت برا و لا سيما في وقت الظلام ص ر ى هذه القناديل م ع ل ق ة مثلما نحن ا ل ا في المسجد هذه القناديل يعني ز ي ن ة و م ض ي ئ ة فكذلك في هذه السماوات هذه النجوم ز ي ن ة للسماء ثم هي علامات ثم هي ل ل إ ه ت د ا ء يهتدون بها في سفرهم وسيرهم إ ل ى الشمال أ و إ ل ى الجنوب أ و إ ل ى الشرق أ و إ ل ى الغرب إ ذ ا هذه ا ل أ ن و ا ع لم تخلق إ ل ا لذلك ولم تخلق ليتعلق الناس بها و أ ن في النجم الفلاني فيه كذا وهذا فيه نحس وهذا فيه س ع ا د ة فلا ينبغي أ ن نتعلق مثل ه ذ ه ا ل فالرسول الله صلى الله عليه أ ش ي ا ء وسلم نهى عن ذلك وقطع كل ما كان يتعلق به المشركون وليس ذلك ل أ و ل ئ ك بل هو للمسلمين جميعا إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة هذا تشريع من ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ف ي ذ ا نهى أ و ل ئ ك وقالهم لا عدوى ولا ط ي ر ة ولا ه ا م ة ولا ص ف ر ليس معنى لهم فقط بل هو للمسلمين جميعا إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة فينبغي للمسلم أ ن يحافظ على عقيدته و أ ن لا يتوكل إ ل ا على الله عز وجل والا أ يعلق رجاءه وخوفه إ ل ا بالله عز وجل والا أ يتوكل إ ل ا عليه الحديث الثاني كذلك تاكيد لما سبق قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره قال ويعجبني الفعل الغول زاد مسلم قال لا ولا غول تركنا الغول م ع ن ا الغول انه كان في الجاهليه إ ذ ا سافر الناس الشياطين ن ا ا س ل تحاول أ ن تغل الناس فلما يسافرون يخرجون في الظلام ت أ ت ي الغيلان يعني الشياطين تعمل لهم أ ش ي ا ء تكون لها صور م ز ع ي ة و م ر ع ب ة الشياطين ت أ ت ي تلعب على الناس والشيطان والجن الله عز وجل مكنها ا ا لتتمثل فيتمثل هذا الشيطان ب أ ي ص و ر ة من الصور فيرعب الناس يخافون لما يخافون يدخل عليهم الخوف ولا يذهبون في حوائجهم ولا في أ ع م ا ل ه م خوفا من هذا الغول أي من هذه اي ل فالرسل الله ل ج ن ع ه الصلاة و س من ب ي أ ن هذه ا لا لها تأثير ه م الجن هي إ ا أعمال الشيطان حتى تصد الناس عن أعمالهم المؤمن المتوكل على الله من عن على عز حتى تصد و ل لا يخاف م ه ا بل يذهب إ ذ ا ذهب هي تذهب إ ذ ا عزم ومشى و م ض ى في حاجته ه ذ ه الشياطين تتفرغ عنه لكن إ ذ ا خضع لها وخاف منها زادتهم ر ه ق ا كما قال الله عز وجل تخوفهم وتزيدهم رعبا فيتركون حاجاتهم ويتركون أ ع م ا ل ه م فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أ ن هذه لا ت أ ث ي ر لها هي م و ج و د ة ولكن لا ت أ ث ي ر لها و إ ن م ا ا ل ت أ ث ي ر لله عز وجل فمن مضى في عمله وتوكل على الله فالله عز وجل يصرفها عنه الحديث الثاني كذلك لا ع د و ولا ط ي ر ة مثلما سبق الشرح قالوا يعجبني الفال قالوا وما الفال قال ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة إ ن س ا ن يسمع ك ل م ة و ي ر د يعمل عملا فيسمع ك ل م ة ترتاح نفسه لها يعني يفرح بها و تزيده سرورا و لكن ليس معنى أ ن ه لا يمشي إ ل ا من أ ج ل ه ا لا يعمل عمله إ ل ا من أ ج ل تلك ا ل ك ل م ة لكن هذه تزيد في قوته و في نشاطه فهذا الفال الحسن اسمع ك ل م ة ط ي ب ة يعني يفرح بهذه ا ل ك ل م ة وهذا لا يضر فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يعجبني الفال حتى كان من هديه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تغيير الأسماء ل أ ن ا ل أ س م ا ء ينبغي أ ن تكون أ س م ا ء ج م ي ل ة و ط ي ب ة فلما ي أ ت ي إ ن س ا ن اسمه حزن أ و إ ن س ا ن يعني حرب أ و إ ن س ا ن يسمى باسم ا ل أ س م ا ء غير ا ل م ن ا س ب ة فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يبدلها إ ن س ا ن اسمه ظلام فيسمي هذا نور و هذا ي سرور م س و يغير هذه ا ل أ س م ا ء ل أ ن الناس يتشاءمون بمثل هذه ا ل أ س م ا ء فهو يغيرها إ ل ى هذا فرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ع ج ب ه الفال و أ خ ب ر بالفال أ ن ه ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ي ن م غ ي أن لا تكون هي التي لا يمشي لعمله ولا لمشروعها إ ل إذا سمعه ا و إ ن م ا هي تزيد ه و تشجيعه فيمضي في عمله لو س م ع ك ل م ة لا تصلح لا يتشاءم بها ولهذا س ي أ ت ي في الحديث أ ن ا ل ط ي ر ة هي ما امضاك أ و ردك اما يمضيك في عملك حينما ترى الكلمه الطيبه او تردك حينما ترى شيء وتنشا أ م ر ا هذه هي ا ل ط ي ر ة لكن ا ل إ ن س ا ن يمضي في عمله سواء سمع هذه ا ل ك ل م ة أ و لم يسمعها و إ ن م ا هذه تزيده سرورا وتشجعه على الاستمرار في عمله و لابي داود بسند صحيح عن ع ر و ة بن عامر و قال عن ع ق ب ة و لكن في التيسير صحح انه عامر قال ذكرت ا ل ط ي ر ة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أ ح س ن ه احسنها الفأل ولا ترد مسلما ترد الفعل كلمة طيبة ولا ترد مسلما يعني المسلم القوي في إ س ل ا م ه صاحب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة لا ترده هذه ا ل ط ي ر ة قد يفهم منه مفهوم م خ ا ل ف ة إذا ا قيل ل ب م ف مفهوم ه و م م ا ل خ ا ل ف ة أ ن من ردته فاسلامه فيه شيء إ ذ ا ردته ل أ ن ه يقول ولا ترد مسلما ثم قال يا ا ب علاج وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تعالج ا ل أ م و ر التي قد يظن الناس أ ن فيها شيء يضرهم قال ف إ ذ ا ر أ ى احدكم ما يكره و هذه ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن قد يرى ش ي ء يكرهه فليقل و اللهم لا ي أ ت ي بالحسنات إ ل ا أ ن ت يعني إ ذ ا ظن على أ ن هذا الشيء قد يضره و وقع في نفسه شيء منه فعليها أن يصرف ه ذ أ ن يصرف هذا بهذا الدعاء و يقول اللهم لا ي أ ت ي بالحسنات إ ل ا أ ن ت ولا يدفع السيئات إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك فهذا من العلاج الذي يعالج به المسلم نفسه إ ذ ا حدث له مثل ذلك ولهذا أ خ ب ر الرسول عليه الصلاه والسلام أ ن من حلف ب ا ل ا م ا ن ة فليكفر ا ل ا م ا ن ة لا يجوز أ ن يحلف بها يكفر ما ه وكفارته ان يقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا حدث على لسانك وكثير من الناس إ م ا يحلف ب أ ب ي ه و إ م ا يحلف بشنبه و إ م ا يحلف بالنبي هذا كله لا يجوز أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لا يجوز الحلف بغير الله الحلف لا يكون إ ل ا بالله ولهذا قال ابن مسعود أ و غيره ل أ ن احلف بالله كاذبا أ ح ب إ ل ي من احلف بغيره صادقا ل أ ن الله عز وجل قد يغفر لك ذلك العمل الذي عملته لكن الحلف بغير الله شرك وهذا الحلف م ع ص ي ة ك ب ي ر ة من الكبائر ففي فرق بين ا ل م ع ص ي ة وبين الشرك إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجوز له أ ن يحلف يقول ن ب ي وهذا ج ا ل على ا س ن ه كثير من الناس وبعضهم يقول وحياتك هذا لا يجوز وبعضهم كما ذكرت لكم بعض الجماعه ة اصحاب الشنبان ا ل م غ ل و ب ة كذا يقول بشنبه هذا كله لا يجوز ينبغي ع ي ي ن ا ل إ ن س ا ن أ ن يتنبه لمثل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي يظن أ ن ه ا خ ف ي ف ة ورسول ه صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد ت ف ر ا واشرك فلا يجوز انسان أ ن يحلف لا ب ا ل ك ع ب ة ولا بالنبي ولا ب أ ب ي ه ولا ب أ م ه ولا بشنبه ولا ب أ ي شيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ت ع ا ط ا ه ا الناس ويذكرونها ينبغي المسلم أ ن يتنبه لمثل هذه القضايا ولا يظنها من ا ل أ م و ر ا ل س ه ل ة ل أ ن هذه تؤدي إ ل ى أ م و ر أ خ ر ى قد تضر ب ع ا ج د ة المسلم الحديث ا ل آ خ ر وله من حديث ابن مسعود مرفوعا ا ل ط ي ر ة الشرك ا ل ط ي ر ة الشرك عرفنا معنى ا ل ط ي ر ة التي تكون شركا أ ن ه ا التي ترد ا ل إ ن س ا ن عن عمله ف إ ذ ا ردته عن عمله يكون هنا الشرك و إ ذ ا لم ترده ف إ ن شاء الله لا شيء في ذلك بل عليها ان يمضي ثم قال ا ل ع ب ا ر ة هذه وما منا يعني و م الا منا إ يتطير هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هو من كلام عبد الله بن مسعود قال ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني الانسان قد يحدث في نفسه شيء ما الذي يذهب عنك هذا الشيء أ ن ك تمضي في عملك و تتوكل على الله ف إ ذ ا توكلت على الله و آ م ن ت ب أ ن ه هو النافع الضار فالله عز و جل يذهب عنك ذلك الشيء الذي كان في نفسك إ ذ ن على المسلم أ ن يمضي في عمله و لا ترده هذه ا ل أ ش ي ا ء التي توهم على أ ن ه ا تضره و إ ن م ا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ق ي م ة لها و لا أ ث ر لها و إ ن م ا هذه أ و ه ا م من الناس تدخل عليهم ويجب على المسلم ان يصحي عقيدته وان يتوكل على ربه ويعلم الان هو النافع الضار فهو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر قد تسافر ل ل ح ي قد تسافر لعمل من ا ل أ ع م ا ل تسافر ل ل ت ج ا ر ة ولكن يحدث لك ذلك الشيء فتتطير وترجع فهذا هو الشيء الممنون ل أ ن ك لما رجعت لماذا رجعت رجعت خوفا من أ ن ذلك ش ي ء سيؤثر عليك والمؤثر هو الله عز وجل إ ذ ن يقول مردته الطيره عن حاجته التي أ ر ا د أ ن يسافر من أ ج ل ه ا أ ر ا د أ ن يتزوج أ ر ا د أ ن يسافر أ ر ا د أ ن يفتح له م ث ج ر ا أ ر ا د أ ن يعمل عمل خير أ ر ا د أ ن يحج ثم حدث له مثل ذلك الشيء فقيل له لو سكك له لو سافرت سيحدث لك ما يحدث سيصيبك شيء في نفسك سيصيبك شيء في مالك سيصيبك شيء في أ و ل ا د ك ف إ ذ ا رجعت فهذا هو الشرك ل أ ن حينما استرسلت مع هذه ا ل أ و ه ا م أ ش ر ك ت بالله عز وجل وظننت أ ن هناك من يشرك الله عز وجل ومن يؤثر مثله وهذا هو الشرك بالله عز وجل إ ذ ن الله عز وجل هو النافع و هو الضار فلا ينبغي للمسلم أ ن يرجع عن حاجته و يترك عمله من أ ج ل ذلك الوهم الذي عرض له ثم قالوا فما ك ف ا ر ة ذلك يقول هنا مردته ا ل ط ي ر عن حاجته فقد أ ش ر ك فسئل ما هي الكفاره لمثل هذا حتى ا ل إ ن س ا ن يبعد نفسه عن ذلك الشرك الذي حدث له قال أ ن يقول اللهم لا خير إ ل ا خيرك ولا طير إ ل ا طيرك ولا إ ل ه غيرك ما في إ ل ه مؤثر قد يضرك و هو يقول قل اللهم لا خير إ ل ا خيرك و هنا ذكر طاووس الكلام الذي سمعتم أ ن ه حينما سمع ذلك الطير ذلك الرجل الذي معه ينعق فقال ا ل خير يا طير و أ ن ا قد سمعت هذا من ا ل ب ا د ي ة حينما ينعق الغراب يقولون هذا القول ي ن طاووس قال لذلك الرجل هذا طير لا خير عنده ولا شر و إ ن م ا الخير والشر من الله عز وجل فالخير من الله والشر لا يحدث إ ل ا بقدر الله ثم ترك صحبته في سفره إ ذ ا التكفير لمثل هذا إ ذ ا حدث ل ل إ ن س ا ن أ ن يقول اللهم لا خير إ ل ا خيرك ولا طير إ ل ا طيرك سواء الطير هذا ي ع نفر ي ن يمينا أ و يسارا هذا هو شرد منك الطير هذا أ ن ت ماشي تمشي في الطريق وفي طير أ م ا م ك خاف منك هو نفس الطير الطير خاف منك أن تصيده أ ن تصيبه بشيء فيفر يفر ينفر إ م اما يروح و هنا إ يروحنا هو أ ص ل شارد منك خ ا ي ف منك فكيف هذا الطير الذي الطير خايف منك سيفيدك بشيء وهذا مما يدل على جهل الناس وعلى ضعف عقولهم طير ماذا بيده ماذا يصنع طير يفر منك ويخاف منك ماذا يصنع لك وهذا ليس بغريب قوم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كانوا يصنعون ا ل أ ص ن ا م بايديهم أ ي ي يعني ي د ه ه م ن ن ح ت و ب أ ثم يسجدون لها هل هي أ ق و ى ولتلك ا ا ل آ ل ه ة ا ل إ ل ه معناه أ ن ك تريد منه أ ن ينصرك و أ ن يرزقك و أ ن يجلب لك النفع ويزفع عنك الضر هذا الصنم تنحت أ ن ت بيدك و ت ص ل ح و ثم تضع هنا ه ثم تسجد له هل هو أ ق و ى منك ولا أ ن ت اقوى منك لا انت أ ق و ى منك فكيف تسجد له وهكذا إ ذ ا ض ل ا ل إ ن س ا ن فالعقل هذا يذهب ويصير لا ق ي م ة له والعقول لا تصلحها ما يصلحها الا الله عز وجل ب إ ن ز ا ل كتبه و إ ر س ا ل رسله العقل وحده يضل في ت ك م ل ة الحديث وله من حديث الفضل بن العباس إ ن م ا ا ل ط ي ر ة ما أ ن ض ا ك أ و ردك يعني التطير ا ل ت ش ا ؤ م بهذه ا ل أ ش ي ا ء هي ما أ ن ض ا ك أ و ردك ف إ ذ ا ر أ ي ت شيئا اعجبك فمضيت كما يقولون إ ذ ا طار الطير عن اليمين أ و ر أ ي ت شيئا ت ش ا م ت به فرجعت فهذه هي ا ل ط ي ر ة ا ل ط ي ر ة ما ا ن ض ا ك في عملك أ و ردك ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ر أ ى ما يكره فيجب عليه أ ن ي س ت ع ي د بالله من الشيطان الرجيم ويتوكل على الله ويمضي في عمله أ م ا إ ذ ا مضى من أ ج ل ذلك الشيء الذي رأىه أ و رد وترك ذلك العمل من أ ي ذلك الشيء الذي اعترضه فهذا ما جاء في حديث الفضل إ ن م ا ا ل ط ي ر ة ما أ ن ظ ا ك أ و ردك